بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميب الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا مَنَّ فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ الصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ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 ك فقل أسلمت وجهي لله ومن تبعني، وقل الذين أُوتوا الكتاب والأمم أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء.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 فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْفَتَهَا نَذًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليك ذكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم وأن لك هذا قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله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 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 إلى أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين أني أخلق لكم من الطين كهيأت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 وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التجار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 فَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّيهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّي هِمْ أُجُورَهُمْ والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم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 فَمَنْ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَهُ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ونساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهي الفَنَجَعَ الْعَنَّةَ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ إِنَّهَا ذَلِهُ وَالْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ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 <تبعوه> وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودض طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقال الطبيب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 ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الغدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم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 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونُ أَلْسِنَتَهُ بِالْكِتَابِ لِتَحْلِفُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِن عِندِ اللَّهِ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 بانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ونبئين أربابا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 مات ثم جاءكم رسول صدق لما معكم ثم جاءكم رسول صدق لما معكم لاتؤمن به ولا قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعض ذذاك فأولئك هم الفاسقون أَفَغَيْرَ رَدِّ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُجْعَلُ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 فَقُوْعَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُضَلُّونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِن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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملؤ الأرض ذهبا ولو افتدى به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 سيء من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتت بالتوراة فلوا إن كنتم صادقين. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ تبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت يوضع للناس للذي ببك مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على النبي ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفر أكون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدّ. دون عن سبيل الله من آمن تبعونها يوجو وأنتم شهداء، ومن الله بغافل النعم ما تعملون.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 واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أحداء فألف بين قلوبكم فأصبح تُنْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بي معه وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعث بما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سود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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون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 ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وباء بغضب من الله إن الله وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمنون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلون من خير فلي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 أرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا ت تَتَّخِذُ بِطَانَةً مِنْ دونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَالدَّمْعَ عَنِتُّمْ قَد بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ أَوَلَمْ يَرَوْا لَنَا آيَاتٍ إِنْ كَانُوا يَعْقِلُونَ أَأَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ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 كَرِيمُ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتقوا أجلكم من فورهم هذا يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوميد وما جعله الله إلا بشرا لكم ولتطمئن قلوبكم به وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَازِجِ الْحَكِيمِ لِيُقَطَّعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ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 عدة للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدّة للمتقين الذين يُفِقُونَ فِي السَّرَائِ وَالضَّرَائِ وَالكَاظِبِينَ الْغِيظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ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 بهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيجا ونعم أجر العامي وَأَخْرَجَ حُلُمًا مِنْ قَبْرِكُمْ ثُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين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 اَفَاِن مَاتَ اَوْ قُتِلَ فَقَلْبَتُم عَلٰٓا اعْقابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلٰى عَصَبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ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 يردوكم على أعقابكم فتنقربوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنون صونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون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 إِذْ تُصِعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُو كُمْ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْذَرُوا زنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد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 قَلَّا أَوْ كُنْتُمْ فِي فُجُوَّتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلَى مَظَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إن مستذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم.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 وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون أَفَمَنِ اسْتَغْفَرَ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 نَصَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّرُهُمْ ихيم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُصِيبَةٌ قَد أَصَابَتُم مِثْلِهَا قُلْتُم أَنَّهَا ذَا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 قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون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 فان قلبو بنعمة من الله وفضل لم يمسه مسوا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل النعيم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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم مار قل قد جاءكم رسل من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 فَمَنْ جُنَزَ حَانِنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لا تبلون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم.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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِن فَقَالَ لَذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُنَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَجَتَرُوهُ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيِّ سَمَايَ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 إنكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجوا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفر تَفِرَنَ عَلَّهُمْ سِيَأَتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ والله عنده حسن السواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد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 من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون في الله ثمنا قليلا